إن الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يفضون.